بسم الله الرحمن الرحيم هل على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة لمشا جنبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما ما كفورا ان اعددنا للكافرين سلاسل وأغلالا, واغلالا وسعيرا ان اعددنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان البرار يشربون من كاس يكان مزاجها كفورا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 قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا وَيَقُوفُ عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا من ثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم فياب سندس حضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا